بوك تو دواتسات ديوت تسعة وعشرون تسعة وعشرون ورسترانيا في المطعم واحد في المطعم واحد هاتي ستوليك سفابودني؟ Я hadihi бы ghayr mahjuzah? Hal hadihi atawila ghayr mahjuzah? Ya khateelabu paglyadzet menyu. Min fadlik, qa'imat Я хотела бы куфель من فضلك واحد 1 пира. Мен фадлик, 1 пира. Я хотела бы шклянку минеральной воды. Мен фадлик, 1 миях واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال يا من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه فضلك واحد قهوة مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب. سكر سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. يا хотела من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. يا хотела бы кубок من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع فضلك واحد, مع حليب. فضلك واحد مع حليب هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر؟ وبس هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ у мене немає ينقصني شوكة ينقصني شوكة ينقصني سكين ينقصني سكين وعندي няма лышки ينقصني ينقصني ملعقة, ينقصني ملعقة